إِنَّا خلقنا الْإِنسَانَ مِنْ لُطْفَةٍ أَمْشَاءٍ نَبْتَلِيهِ فجعلناه سَمِيعًا بَصِيرًا 119. <صفيق> إما شاكرا وإما كفورا 110. إنا أعتذنا للكافرين سلاسل سَكَنَ مَزَجُهَا كَفُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ أَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ولولا <تصفيق> <تصفيق> انهم <إنما> من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم 117. ولقعهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها 11. ولا شمسا زمهرير 12. ويقاغ عليهم بآنية من ثضة وأكواب كانت قواريرا كانت قواريرا ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً عيناً فيها تسمى سرسبيلاً 118. عليهم ولدان مغلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 119. وإذا حسبتهم لؤلؤا منثورا 119. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 110. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَهَاءً وَكَانَ سَعِيُّكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَذْرِ 117. عليك القرآن تنزيلا 118. تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آتما أو كفورا واكرم ربك بُكْرَةً واصيلا ومن الليل فاسجد لو وسبحه ليلا طويلا 129. إن هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقنا 129. إن شددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 120. إن هذه 122. وما تشاءون إلا أن وما تشاءون إلا يشاء الله حكيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد